أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده وآتينا عيسى من مريم البينات وآتينا من مريم أيَدَناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَقُلْ لَمَا وأنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتم وقالوا قلوبنا غل صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون زحون على الذين كفوا فلما جاءه فلما جاء فلحمة اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما أَنِّي أَجْفُرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنِّي أُنَزِّلُ أَنِّي أُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَجَابُ بِعِبَادِهِ فَبَعْضُهُمْ <تصفيق> و دلکه وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ أَمْلُو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قال بما وراءه وهو الحق مصدقا قل فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اتَّخَلْتُ ثُمَّ اتَّخَلْتُمُ الْعَيْجِلَ مِنْ بَحْرِي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا آ <تصفيق> <تصفيق> zone the صدمت أيديهم والله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علي